ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه نضله ويهديه إلى ذا بالسعير يا أيها الناس إن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 الله في الدنيا والآخرة فليمدد, فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فليأمر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن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 ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والنجوم والجبال والشجر والجواب وكثير من الناس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 فالذين كغوا قطعت لهم ثياب من مار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يظهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غن أعيدوا فيها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 وهدؤ إلى الطيب من القول وهدؤ إلى أطراف الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء من العاكف فيه والبعد وما يريد فيه ذي الحادث بظلم نلقه من عذاب أليم وإذا وَأَنَّ الْإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ وَطَهِّرْ الْبَيْتَ يَلِّدْ الطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعَ الْسُّجُودُ وَأَلِمَ فِي النَّاسِ يَسُوكَرُ جَنًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَنِي مِنْ كُلِّ سَجٍّ عَنِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَاهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِائِنِ الأَنْعَامِ فَقُولُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليصوقوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعوّم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوسان واجتنبوا قول الزور نفاه الله غير مشرك به، وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيَاحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٌ ذَالِكَ وَمَن يُعْرِضِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَّ الْقُلُوبِ لَكُمْ في منافع إلى أجل مسمى ثم نحلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من دهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة, والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شائر الله لكم فيها قيل فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمحتو كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا جماؤها ولكن يناله التقوى منكم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 وما ساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن اللهم من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الأمور. وَأَيُّكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ أَن نَّخْلِتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ لَكُمُ الْكِبْرُ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ لَهَا اخَاوٌ يَسُنُّ عَلَى حُرُوشِهَا وَبِئْرٌ مُعَطَّلَةٌ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإن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 أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نبي مبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجهين أولئك أصحاب الجحيم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 ليجعل ما يلقي الشيطان فثنة للذين في قلوبهم مرضا والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاقهم بعيدا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به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 وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس اضرب مسن فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا دبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الدباب شيئا لا يسنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن